Vez a xazna misaqqun la tespikun dıma aikum, ve la tukrjun anfusum min diyarikum, ve ha otulna busa kuma tounaeri onmin kummin diyehim Tava herun aleyhim bir ismi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 رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون فقالوا قلوبنا غلق لَعَنَهُمُ اللهُ بِكُثْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ